وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَذْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ ما تركتم الا لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهم النصيب مما تركتم من بعد وصيه ان توصون بها او دين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 بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله نَهَرٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين